يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا وقد كفروا بما جاءكم من الحق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 يَثقفُونَكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءُ وَيَبْسُطُوا إلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ إِنْ يَظْفَرُ بِكُمْ يُظْهِرُ مَا يُضْمِرُونَهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْعَدَاوَةِ وَيَمُدُّ أَيْدِيَهُمْ إلَيْكُمْ بِالإِذَاءِ وَالضَّرْبِ ويطلقوا ألسنتهم بالشتم والسب، وتمنوا لو تكفرون بالله وبرسوله لتكونوا مثلهم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم، والله بما تعملون بصير. لن تنفعكم قرابتكم،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 إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم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 ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير قد كان لكم أيها المؤمنون قدوة حسنة في إبراهيم عليه السلام والمؤمنين الذين كانوا معه حين قالوا لقومهم الكفار إنا بريئون منكم ومما تعبدون من دون الله من الأصنام كفرنا بما أنتم عليه من الدين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 انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم واخرجوكم من دياركم وظاهر على اخراجكم ان تولوهم وَمَن يَتَوَلَّهُم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ بِسَبَبِ إِيمَانِكُمْ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَأَعَانُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ أَن تُوَالُوهُمْ وَمَن يُوَالِهِمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ لِأَنْفُسِهِمْ بِإِيرَادِهَا مَوَارِدَ الْهَلَكِ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 فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ وَإِنْ فُرِضَ خُرُوجُ بَعْضِ نِسَائِكُمْ إِلَى الْكُفَارِ مُرْتَدَّاتِ وَطَلَبْتُمْ مُهُورَهُنَّ مِنَ الْكُفَارِ وَلَمْ يُعْطُوهَا فَغَنِمْتُمْ مِنَ الْك فأعطوا الأزواج الذين خرجت زوجاتهم مرتدات مثلما بذلوا من المهور واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه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 رحيم بهم ولما بدات السوره بالتحذير من موالاه اعداء الله اختتمت بالتحذير منها تاكيدا لما سبق فقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره